أنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، واليشهد عذابه ما قايفة من المؤمنين.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 والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهادات فجلدوهم ثمانين جلدة فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدى وأولى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 والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات